وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الدكاة وذلك دين القيمة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 جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه